احمده وتعالى ونستعين ونتوجه اليه ونعوذ بالله من شرور ارغبتنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصبيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ورضي الله عن سير أصحابه والتابعين يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَقَ ثُكَاتِهِ وَلَا تَمْوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَخْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَكَ مِنْ هَا دُوجِهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تفائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصبر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه لرسوله صلى الله عليه وسلم وشر نور مهدثاتها وكل مهدثة بجعة كل مزعة الضلالة. ايها المسلمون اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله رحمكم الله. هذا قد المتقون. قال الله تعالى. ان المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها السامعاء الكرام إن الأمة الإسلامية في هذا اليوم تعيش على مقربة من العشر الأولى من ذي الحجة وقد روى الإمام البخاري بصحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب من الله منه في عشر ذي حجة قالوا والجهاد في سبيل الله قالوا والجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء لقد نتنا صلى الله عليه وسلم على العشر من ذي بل ورد في سنن السربذي وغيره في سنة الحسن عن جاذب عبد الله ومعبار عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظهر أيام الدنيا أيام العشر أظهر أيام الدنيا ايام العشرة. قال الله العلم انما غفلت عن سائر عيام السنة. لانها هي الايام التي تجتمع فيها كل اركان الاسلام. اركان الاسلام توجيد الله سبحانه والصلاة والصيام والزكاة والحج فتوحيد الله ملازم لكلب المسلم في جميع الحياة ومنها عيام عدد الحجة والصلاة خمس في كل يوم ويلة ومنها عدد الحجة الصيام منه الفريضة منه النابلة والصو عمل صالح والعمل الصالح مباعب في عجل الحجة فمن أحب أن يصوم من اختطاع من يختطاع أن يصوم ما في من أيام التسع من ذي الحجة فذلك عجل عظيم فقد أجد فيها الصيام وكذلك الذكاء لمن حدد حولان الحول بالأشهر الهجرية فشهر الهجة هو آخر شهور السنة الهجرية وتمتاز وجود الحج فيها فهي أيام الحج فقد اجتمع بيها كل اركان الاسلام الخمسة تلك العشر التي يكتره اجرها ويعظم قدرها ويتضاعف اجرها انها نكرت في القرآن الكريم في عدة سور من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويبقى الله عز وجل لينكروا اسم الله ايام معلومات والمقصود بها ايام العشر واذكروا الله في ايام معدودات تشمل ايام العشر مع ما بعدها من ايام التشريف والفجر وليالي عشر والشبع والوتر يفسرها اهل العلم بالتفسير واهل الدراية بالاثار التي بها تحصل الآيات ان المقصودة بالليالي العشر عاشر للحجة وبالشبع ما كان منها شبعا وبالوتر ما كان منها وطر وقيل الوطر يوم عربة هذه العيام أيها المسلمون فيها فوائد عظيمة الحزنات فيها تعظم وتتجاهر وكذلك السيئات غشيان السيئات في شرف الزمان أو بشرح المكان يكون أعظم خطرا وأعظم وكرا وأعظم خييا وعمل الحسنات والمحافظة على الطاعات في شرح الزمان أو شرح المكان يعظم بذلك ميزان العبد في حسناته ويعظم أجره وترفع درجاته وتحف صيئاته وتتضاعف فلاته لما جاء من خوف انها ايام العمل الصالح فيها خير رحب من الله منه في غيرها أيها المسلمون ان الاخيره نتعبر في هذه النعمه العظيمه التي انثى الله بها على عباده في وجود المواسم الطيبة والعظيمة لا يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يكثر من أعمال الصالحة في تلك الأيام وكيف الصحابة الكرام حافظوا وإباعاهم على ذكر الله وكراه القرآن والصداكات والصيام والصلاة والزكاة كيف تسابقهم إلى أعمال الخير وأعمال البر وكيف يغفنموا تلك الأوقات ونذرك فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي عوّبها بهذه المواسب فأكسبها إن هي عملة الصالحات أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً. فلول إن أعظم ما يعمله المسلم في هذه العشرة أن يوفق لحج بيت الله الحرام. فإنه بتوفيقه لحج بيت الله الحرام يكون كذنال شرب الزمان وشرب المكان وجعل الحال وشرف الرص فهو في ايام المباركه وفي كل تفاصيل مباركه وفي اوصاف لاعمال حال مباركه اقتعاده لله سبحانه وتعالى وكله الحج ينبغي له ان يحصل التوبه الصادقه يتوب لرواه عز وجل توبة ناصعة صادقة. وان يحسن في وقيته. فقد جاء بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يذرب بالله ولي من آخر فلا يميتن ليلة او ليلتين الا وقيته مكتوبة عند وسادته. متفق عليه عن ابن الله ويضع عنهما. يحسن من يجيد الحج في رد الحقوق وقوال الديور ورد الوزارع والنية الصادقة الخالطة في لدار هذه العبادة وفي لدار هذا النسوط طاعة لله وعسوله صلى الله عليه وسلم. رجاء الحديث العجاج والعمار وفد الله أمرهم فأطالوه ودعوه فاستجاب لهم أو كما كان نبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتبره جهاداً بسبب الله فقال عليه الصلاة والسلام الحج مبروء ليس له جزاء إلا الجنة قال له هم المؤمنين عائلة رضي الله عنها إنه هو الجهاد من أغلى الأعمال أفلانه جاهد فقال عليكم جهاد لا مثال فيه الحج ممرور وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرسك ولم يرسك رجع من ذنوبه كيوم والدة الله ومن عجز على الحج وعزهمان فيسن له النيب عنه ونحج عنه. الله يقول بكتابه الكريم وسالعوا الى موقرة لربكم وجنة عبر السماوات والارض وعزة المتقين. ويقول تستبق الخيران. فمن وفق للعمل الصالح وغتيحت له الفرصة. فلا ينفق له الاخرها. لأنه لا يدري ماذا يعرض له فقد يموت قبل أن تدركه من السنة الأخرى فالمسابقة في الخيارات وامتنام الأوقات في طاعة الله واصوله عليه الصلاة السلام من دعم المؤمنين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا عداد المبتدين وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين ووفيق آل الخير والبر والعمل الصالحي يا رب العالمين أقولك لهذا وأستخدر الله علي ولكم أستخدروه وأتوب إليه إنه هو الوظور ورحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتبه إيه ونعوذ من الله من شرور المسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله أحد الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد نعوده ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وإن من أهم ما يحتاجه المسلم والمسلمة إذا أرادا أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يكون كل منهما قد تعلم أحكام الحج وتبصر في آدامه واستوعب أركانه وشروطه وعلم ما له وما عليه لأن العلم يفق العمل فالعلم قمر القول والعمل الله يقول اعلم انه لا اله الا الله. واستوبر لذبك. والمؤمين والمؤمنات. والله يعلم متقلمكم ومثواكم. اذا علم النسل اهمية الحج ومكانته ومقداره. هو حب ان يحج. وهو مستطيع لذلك. تطوعاً لله عز وجل او كان لم يحج من قبله المصطفيع فانه يجب عليه فريضة ان يمسيها فاعة لله لان الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن عالمين يجب عليه ان يتعلم هذه الفريضة ولا تعلم هذه هذه الطاعه فيعرف انها لا تقبل الا من مسلم ويعرف انها لا تقبل الا باخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالعديد ان الله جل وعلا يقول من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وبالحديد الآخر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيحرم المملكات وتجردا من مخير وتنصبرته ثيابها للإحرام وهي الثياب الساترة و... وكلهم على طهارة ونغابة وصفائر ونكاء في المعنى وبالحكم قلوب صافية وأنسلة طاهرة وابدان نظيمة اتجهون إلى الطائق سبحانه والسعادة فيأكفون بعرفة ويميتون بعدها بمثلثة ويصبحون يرمون جمعة العكبة ويؤدون نسكهم من هديد ومن حرق ثم يطوفون بالبيت العتيق ويسعون بالأسف والمروة هذه المناسك وهذه الأركان العظيمة يمزونها المطيعين لله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم أي تعلموا ما فعلتم وتبصروا بما عملت فخذوها عني معلومة مدروسة مستوعبة وفعلوها ويميز الحاج بين الواجبات ومن السنة ويعرف مقام العمل الصالح انه مضاعف فيعود الى ميناء ليقومي بيها ايام التشريك اما يتعجل يومين ويتأخرج الى انت ايام يقومي بيها جمرات ميناء ثلاث موزنة السمرة ثم الوسطى ثم الكبرى لكل سبح الصياد و يقوم بعد ذلك للوداع يدعو الميد ثم يُعُز إلى بلده فقد أدى هذه القريرة العظيمة وأخص فيها لله عز وجل ويعود مجاهداً لنفسه أن يكون أخصن حالاً منه قبل أن يحج لأن من شعر العبادة والطاعة أن تلهي صاحبها لأن يكثر عمله الصالح يحتجب عن أعمال سيئة يعاتف جوالحه حتى يبيها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويفرمها عن عرضه قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر ومن أعمال الصالحة من عشر من ذي الحجة أيضا أن تؤدى من يوم النحر يجوز أن تعدى يوم النحر ويوميني بعده ولكن أدنها بأول يوم أعلم مجرى وأعلم ذوابا لأنها مزيت في اليوم العاشر وهو من الأيام العشر التي تفضروا فيها الحسنان وتكثر فيها النجوع لأهلها ولذواب من عمل الصالحة فأحكموا عباد الله بالعمل الصالح أكبروا الذكر بالتكبير كما الصحابة الكبابة فرجونا لأمعشتهم وأعمالهم وهم يكبرون الله عز وجل ويذكرونه يذكروا بعوهم بعضا يأمروا بالمعروف إن أعونا على المنكر يبرون أباهم وأماتهم يأصلون أرحمهم يحسن أجيرانهم يجاهدون أنفسهم بالعمل الصالح لأن هذه فرصة والحياة فرصة ينبغي أن تفتغل في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ألا أعلم رحوة الله أن من جملة العبادات والطاعات التي أمر الله بها الصلاة والسلام على رسول الله وأن الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدا والنعمة المستاه نبينا وإمامنا وخليلنا وحبيبنا وكدوتنا عبدك ورسولك محمد عبد الله صلاة دائمة مستمرة إلى يوملكا وقفهم عن سير أصحابه أجمعين والأنصار والمهاجرين وتابعهم بإحسان يوم الدين وأنا معهم برحمتك وعبدك يا مرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا بالدنيا حزنا وبالآخر في حزنا وكنعنا بالنار اللهم اعد الاسلام والنصبين وادل الكفرة والمرحدين واحمي حوز تدين وامل بهذه الامة اما وجد يعز فيه اهل طاعتك فاذا نهيه اهل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن مركب يا رب العالمين اللهم اتربوسنا فكواها وذكها انت خير من ذكها انت وليها مولاها انك انت العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائه بالقربة ويدهى عن الحشاء والممكن والبغي يعذكم لعلكم تبكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصرعون